يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما وَاتَبِعْ مَا يُوحَى إلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِن قَلْبِهِنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّذِينَ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَمَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُم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 انفسهم وازواجهن امهاتهم واولى الارham بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومن كومي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا ذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود ثار سلة عليهم ريحه وجنود لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زارت الأبصار وبلغت قلوب وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها, لآتوها وما تنبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبارا كان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وَإِذَا لَأْتُمَكْتَعُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَالْمَنَ قل بَ الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ بدون الله وليه ولا نصيرا. قد يعلم الله المعونين منكم والقائلين لإخوانهم هل هم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلة أشحَّة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور عيونهم كالذي يوشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقنكم بأنسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماله وكان ذلك على الله يصيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودو لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا الله. لمن كان يرضو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ان شاء ويتوب عليهم ان الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينادوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروا هم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعلم علينا أمتي عكون وأسرحكون سراحا جميلة وياكوتون ترنا الله رسوله والدار الآخرة فإن الله عدل وحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحجته مبينة يضعف له العذاب ضعفين يضعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يصير ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء اتقيتن إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليوهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن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 والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات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 فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ الله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 هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحمة تحيةهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها الذي يا أيها النبي إن أرسل شاهدا ومبشرا ونذيراً. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلًا كبيرًا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتُم المؤمنات ثم طلقتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ صَرْحًا جَمِيلًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وبنات خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي وامراتا مؤمنة له وهبث نفسها إن النبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتعوي إليك من تشاء وَمَن يَتَمَرَّتْ مِمَّنْ عَزَمْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّأَ عَنْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَلَا يَحْزَنَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ مَّا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ ولو أعجبك ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهن ولا أبنائِ إخوانهن ولا أبنائِ أخاهن ولا نسائِهن ولا نسائِهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا جهتان واثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جنابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرضوا والمرجثون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقثوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدرك إلا الساعة تكون قريباً.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 وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنان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 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أي يحملناها؟ فبين أي يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظل من جهله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله رافور الرحيم